وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَآثِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ نَبَذَتْكُم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وليس عليكم جناح في ما اخطؤ به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم مهاتهم وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَيْمَنِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً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 اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغرت الابصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نرضنا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرون ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هنم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 وائك لَمْ يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم دادون في الاعراب يسالون عن انبائكم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 من المؤمنين رجال صدقوا مَا عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطروها وكان الله على كل شيء قديراً يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعده للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء نبي من يأتي منكن ب فاحشة مبينة يضاعف لها عذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير وَمَن يَقُنَّتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا نَرْوَتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْوَتَيْنِ وَأَعْتَبْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءٍ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْنِ فَيَطْنَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَمْ وقلنا قولاً معروفاً وقرن في بيوتكم ولا تبروج نتبروج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله وأطيعن الله ورسوله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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن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 وَالْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ ذَفُورًا الرَّحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِنْ مَنْ عَزَلَتْ فَلَاجُنَاهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقُرَّ أَعْيُلُهُنَّ ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء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 ''İn ذَلِكُمْ كان يؤذي النبي فيستحجي منكم'' ''والله لا يستحجي من الحق'' ''وإذا سألتموهن متاعا'' ''فاسألوهن من وراء حجاب'' ''ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن''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 ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت الله ان الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وعلىائكته صلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعله الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.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 ma la yujawwahu hunaka fiha illa qalilan mal'unin mal'unina ainama tuqfuh ufidh wa qutilu tuqtilun sunnatullahi fi alladhina khalamu إِنَّ اللَّهَ جَلِيلٌ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عن الساعة قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُجْرِي بِنك لَعَلَّ الساعة تكون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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبغاهم الله مما طالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا İnne arbna al-amanet ala s-ma-wat ve al-er-dü ve al-je-ba-l, f a bi o, kan falu men jehula, Liüghdib Allahü Münafiqin ve Münafiqat ve Mushrikin ve Mushrikat, Ve Yatub Allahü